Wielka يعلم jest لرسوله stanie يشهد swoją المنافقين Wielka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 ذَلِكَ li kabi an naum en menuuło som me kawału Zo وإذا رأيتم تعجبك كأجسامهم وأئ يقولوا تسمع لقولهم وأئ كأنهم خشب مصنده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 Słowaاء عليهم استغفرت لهم ام لم لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون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 ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاضل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك هم الخاسرون قَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ إِنْ قَبْلَ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكون من الصالحين